o oh. زهراء زهراء يا زهراء الأرض حزن والسماو كار اليوم تغمض عينها زهراء على شفت الدعاء مدامع حمراء تمسحها يد حمراء نذا انصبح كاليد بعد ما صعدت إلى رب السماء سماوه ماذا أن أصبح كلي أنت آم بعد ما صعدت رب be semay semay الحزين لوحده يبكي وتبكي غرفة سوداء والطير فوق النخل يعلن حزنه ريدتن لكنها خرسا و اتلم صحراء الجزيره نفسها لتقوم لكن ملء اهل الارض وتلم مو صحراء الجزيره نفسها لتقوم ملاك ملء الارض الحالي عندنا وانت بكل يتيمه علويه رفقا بزينب إنها الحوراء فلتمسحي رأس الحسين للحظة عطشة ولا ملء كفك ماء فلتمسح رأس الحسين للحظة عطشة ولكن ملء كفك ماء بصوت الرادود الحسيني أحمد الفتلاوي كلمات الشاعر الحسيني مرتضى الحمامي الهندسة الصوتية والإخراج أركان السلامي التوزيع وهاج الشروفي